بوك تو وسم ديسة ديوة تسعة وثمانون تسعة وثمانون زهدني لات أدين الأمر واحد <تصفيق> نيبوت تي تاكيم ليانيڤم انت كثيرا هل كنت غير هكذا انت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا تي سبيش تاك تنام كثيرا هل لا نمت اقل من هكذا كثيرا هل لا اقل من هكذا تي приходиш так позно не приходиш كثيرا هل اتيت غير هكذا انت تاتي كثيرا هل اتيت غير هكذا ти смеєшся так أنت تضحك بصوت عال، هل لا ضحكت غير هكذا؟ أنت تضحك بصوت عال، هل لا تضحك غير هكذا؟ تي رزمولايش تاك تيخا، ني رزمولايتي تاك تيخا إنك تتكلم بصوت منخفض جدا، هل لا تكلمت غير هكذا؟ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ تيزا بيش ني بيتي تكشمات أنت تشرب كثيرا جدا هل لا شربت غير هكذا؟ أنت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا؟ تيزا <تصفيق> شمات ني كوريتي تاك تدخن كثيرا جدا هل دخنت غير هكذا انت تدخن كثيرا جدا هل دخنت غير هكذا تيزا شمد працюєш ني كثيرا جدا هل اشتغلت غير هكذا Іннака таштагэль кэсіран жэддан. Хэлла іштагэльт гэйр хэкэда. Ті едзеш над та хутка. Не едзь ты так хутка. Анта тасіру бісур'а тин алья. Хэлла сірта гэр хэкэда? Анта тусіру бісур'а алья. Хэлла сараўт спадар Мюллер. Исха, я Сейд Мюллер. Исха, я Сейд Миллер. спадар Мюллер. Иджлис, я Сейд Мюллер. Иджлис, я Сейд Миллер. Сядіце, неўставальце, спадар Мюллер. Эбка джалисан, я Сейд Миллер. Потерпите. كن صبورا. كن صبورا. Не спешайтесь خذ وقتك كفايه. خذ وقت Почакайте секунду. انتظر لحظة. انتظر لحظة. Будьте осторожны. كن حذرا كن حذرا будьце пунктуальная كن دقيقا في المواعيد будьце разумная لا لا تكن غبيا, لا تكن غبياً